جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه خالدين فيها ابدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك <سؤال> لمن خشي ربه رحمة الله وبركاته يقول الله جل وعلا في سورة البينه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ممفكين حتى تأتيهم البينه يعني لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين عبدت الأوثان عبدت الأبقار عبدت الأصنام عبدت الـ الـ الجبال الأشجار القبور إلى آخر كل من يعبد غير الله تعالى هؤلاء لم يكونوا منفكين يعني تاركين ما هم عليه من الشرك حتى تأتيهم البينه حتى تأتيهم الدلالة الواضحة البينه حتى يأتيهم البرهان البينه البرهان ذلك القاضي يقول أعطينا بيّنة أعطينا برهان أعطينا دليل قال حتى تأتيهم البينه ما هي البينه رسول من الله الذي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة يتلو عليهم القرآن المطهر من الكذب ومن التغيير والتبديل فهو مطهر كما قال الله تعالى عن كتابه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحميد فالله تعالى طهر القرآن وحمى يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة هذه الصحف الذي هي القرآن فيها كتب يعني فيها مكتوب من اخبار الأولين ومن أحكام الشريعة ومن صفات الله تعالى وأسمائه وغير ذلك من ما ذكره الله تعالى في القرآن هذه أمور قيمة أمور حسنة أمور لها قيمتها كما تقول أنت مثلا أنا أعطيك معلومات قيمة يعني لها قيمتها ولها جلالتها فكذلك هنا يقول الله تعالى إن هذه الآيات المكتوبة في هذه الصحف التي يتلوها الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم ترى مكتوب فيها أمور قيمة خذوها واتبعوها وعملوا بها اعملوا بما فيها من التوحيد وأسماء الله وصفاته والتعبد له بها اعملوا بما فيها من الأحكام من التوجيه من السلوك من الأمر والنهي فيها كتب قيمة ثم قال الله وما تفرق الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة أهل الكتاب لما جاءتهم البينه بدأوا يفترقون بدأ اليهود يقولون طيب هذا النبي الذي جاءنا هو الذي بشر به موسى عليه السلام فيقول في آخر لا لا ليس هو لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام رسالة إلى هرقل النصراني في الشام وقرأها جعل يقول يسأل رئيس القساوس يقول يعني هذا هو النبي الذي بشر به موسى وعيسى فقال نعم فأسلم رئيس القساوسة وأبا القساوسة الباقون وقتلوا رئيسهم إلى آخر فهم وقع بينهم الخلاف بسبب مجيئك المفترض أنه بسبب مجيئ النبي عليه الصلاه والسلام أن يجتمعوا عليه لأن عيسى عليه السلام بشر به صلى الله عليه وسلم وأمر قومه باتباعه إذا بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام أيضا بشر به بشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم بشروا به فالأصل أن يؤمن به هؤلاء ولذلك قال الله جل وعلا هنا مبينا يعني فضل نبينا عليه الصلاة والسلام وأنهم لو اتبعوه لاجتمعوا قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ما أمرناهم أن يتركوا أموالهم ولا أن يطلقوا نساءهم ولا أن يقتلوا أولادهم ولا أن يفارقوا ديارهم ولا أن يهدموا بيوتهم أمرناهم فقط أعبدوا الله بدل ما تقعون في الشرك استمروا على التوحيد عودوا إلى التوحيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة لأن هذه الفرائض هي أظهر الفرائض وذلك دين القيمة هذا هو الدين القيم الحسن إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية البرية المخلوقات البرايا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية خير المخلوقات جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم لأنهم عملوا الصالحات وهم رضوا عن ربهم لأنه كافاهم بما عملوا من الصالحات ذلك لمن خشي ربه الذي يخشى الله تعالى ويتقيه في الدنيا يرضيه الله تعالى يوم القيامه الله يتقبل منا ومنكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته